لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ا ل ع ل ي م ا ل ا س ل ا ف ي ه ا ا ل ل ه يجزي المتصدقين قال هل علمتم هل ل ع ما ت م م فعلتم بيوسف و أ خ ي ه إ ذ انتم جاهلون قالوا Thank、you you、uh -huh. Grazie.